السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما فليرتقوا في الْأَسْبَابِ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 كله إِنَّا انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل الْخَصْمِ إِذْ الخصم إذ تسوروا المحراب عَلَى دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا واهدنا إِلَى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة وَاحِدَةٌ فَقَالَ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا, إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه, فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب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 ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا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 ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وحسن مَّأْثَمًا واذكر عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الشيطان بنصب وعذاب الرَّاحِمِينَ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار إنها أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج